أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون وَيَتَفَكَّرُونَ في خلق السماوات وَالْأَرْضِ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ما قيمة الليل لا تتلى به السور ولا يقلب فيه آياته البصر ما قيمة الليل لم تذكر كظلمته ما قيمة الليل لم تذكر كظلمته بوحشة قبري يا من كان يعتبر بوحشة القبر يا من كان يعتبر أستغفر الله هل قد ظفرت بها في هجعة الناس إذ يغشاهم السحرون أستغفر الله هل قد ظفرت بها في هجعة الناس إذ يغشاهم السحرون إذ ينزل الله رب العالمين كما إذ ينزل الله رب العالمين كما قالت بذاك لنا الأخبار, بذا الأخبار والأثر ما قيمة الليل لا تثلى به السور ولا يقلب في آياته البصر ما قيمة الليل لا تتلى به السور ولا يقلب في آياته البصر ما قيمة الليل لم تذكر كظلمته ما قيمة الليل لم تذكر كظلمته بوحشة القبر يا من كان يعتبر بوحشة القبر يا من كان يعتبر يا من يرى العيش في الدنيا وزخرفها هل اخلد الناس ما حازوا وما عمروا يا من يرى العيش في الدنيا هل أخلد الناس ما حازوا وما عمروا الليل ليلك بالأذكار تعمره الليل ليلك تعمره ذاته الأخرى لمن فجروا لمن فغمسة في لظى النيران تغمسها تنسيك كل نعيم دقته سقروا وغمسة في جنان الخلد خاطفة وغمسة في جنان الخلد خاطفة تنسي كما كادت الأيام والبشر, كما كادت الأيام والبشر ما كما الليل لا تتلى به السور ولا يقلب فيه آياته البصر ما قيمة الليل لا تتلى به السور ولا يقلب في اياته البصر ما قيمة الليل لم تذكر كظلمته ما قيمة لم تذكر كظلمته بوحشة القبر يا من كان يعتبر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 وسوف تلقاه لا مال ولا ولد فعمل لأخراكها قد مسك الكبر سوف تلقاه لا مال ولا ولد فعمل لأخراكها قد مسك الكبر وسوف تلقاه لا مال ولا ولد Verschillende gedachtenwisseling. Wat is de toekomst van de